السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً او ليصمت او كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد المجيد اما بعد فهذا هو لقاؤنا حول صفحات من التاريخ تحت عنوان الدولة العثمانية مرحلة التأسيس نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء ومن هؤلاء الذين نفتقدهم فعلا الأمير علاء الدين عثمان ابن أرتغرل مؤسس الدولة العثمانية وأيضا أرخان ابن عثمان وأيضا نفتقد مراد الأول ابن أرخان الذي غنمه الله الشهادة في معركة قصوة بشبه جزيرة البلقات أيها المشاهد الكريم حديثنا سيدور حول جملة مسائل المسألة الأولى ترجمة بسيطة لكل شخص من هذه الشخصيات الأهداف والغايات التي سعوا إلى تحقيقها مدى الإنجازات التي حققوها وهل فعلا هم حققوا إنجازات حقيقية كانت تستعيها أو تستلزمها الأمة في ذلك الوقت تقويم هذه الإنجازات ثم تأتي الدروس والعبر ونواحد لذلك بكلمة بسيطة التحولات الكبرى التي تحدث في حياة الأمم والشعوب غالبا ما تتم على عناصر من الناس من المصطفين الأخيار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومن هذه النماذج الأنبياء والرسل وعلى رأسهم جميعا خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إنجازات ضخمة تحولات عظيمة حدثت في حياة البشرية أخرجتها من ظلمات الشركة لنور التوحيد إنجازات ضخمة حققت كرامة الإنسان حققت العدل حرارة الظلم حققت الأمن والأمان لبن الإنسان إذن المهمات الصعبة يختار لها رب العالمين يقول الله عز وجل على سبيل المثال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية من بعضهم البعض والله سميع عليك في اصطفاء اختيار الله يصطفي ربك يخلق ما يشاء ويختار و آل عثمان يعني جدهم الكبير أرطغرل والأمير عثمان هو ابن أرطغرل تولى مسؤولية الدولة العثمانية وهو 24 سنة ما كانتش دولة دي كانت إمارة بجنوب شرق بحر مرمرة نحن مندلنا مجموعة من خرائط هنحاول نحن نبين موقعها عند 24 سنة أسند إليه أبوه ارتغرى المسئولية قيادة فصائل المجاهدين التي تحركوا بها من شرق الأناضول إلى جنوب بحر برمرة على أبواب الامبراطورية البيزنطية النصرانية الارثوزكسية ما الذي حرك ارتغرال عشيرة قاي قبيلة عثمان وارثغرال اللي حركهم من شرق الاناظول الى غرب الاناظول قالوا لان الموقف في ذلك الوقت كان موقف عصيب كان المغول والتطار قد اشتاحوا بغداد وأسقطوا الخلافة العثمانية سنة 656 وكان هذا يعني معنى هذا سقوط الأمة في قبضة قوى الصليبية العالمية والاستقوى فاللحظة اللي كانت فيها بتنهار الدولة العباسية التي كانت ملء سمع وبصر الدنيا في اللحظة دي ولد لأرطغر العثمان شاءت إرادة الله عز وجل إن عثمان له يكبر ويكون يعني أحد المجاهدين ويتولى امر عشيرة قاي أو عشيرة أرطغر لسنة 680 هجريين ظروف التي تحرك فيها ارتغرا وقبيلته الى غرب الاناظول انه بدأ ضغط الدولة الرومانية البيزنطية على السلاجقة الاتراك المسلمين الموجودين في شبه جزيرة الاناظول لابن لماذا لم يتحركوا هؤلاء لانهم تفككوا دولة السلاجق الأتراك اللي كانت أكبر دولة قوية حدوثها تمتد من الصين شرقا إلى الأنادول غربا والقوقاز وكانت تدعم دولة الخلافة العباسية وكانت تدعم آل زينكي وتدعم الأيوبيين في مواجهة الحروب الصليبية وتدعم المماليك في مصر في مواجهة الحروب الصليبية تفككت وأصبحت مجموعة من القبائل المتناثرة في شبه جزيرة الأناظور وانشغلوا بالنزاعات والدنيا والجاه والصلفة تم قوتكم في وحداتكم سر قواتكم في وحداتكم لم يفقه هذا حب الدنيا وكرهية الموت تفككت القبيلة اللي كان فيها حياة ويبدو أنها كانت تحمل وهم الأمة الإسلامية هي قبيلة قاي اللي هي منها ارتغرال او كان يقودها ارتغرال ومنها عثمان دي انتقلت من شرق شبه جزيرة الاناظول الى جنوب شرق بحر مرمرة على بوابة او الدولة الرومانية البيزنطية النصرانية الارسزوكسية وبمجرد وصولهم عثمان على رأس هذه القبيلة وجد أحد الأمراء السلاجخة اسمه علاء الدين قيقباد علاء الدين قيقباد الثالث وجدوا بيشتبك مع الروم البيزنطيين فطبيعي أنهم الحازوا مباشرة إلى علاء الدين قيقباز وتحقق النصر على البيزنطيين في تلك المعركة فعلا الدين قيقباز يعني أكرمهم وأقطعهم مكاناً في خط المواجهة عشان يقول لهم أجر الرباط في سبيل الله لأن الله امر المسلمين بالمرابطة في الصغور في مواجهة أعدائهم يا أيها الذين آمنوا صبيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم زي ما إخواننا على الأرض فلسطين مرابطون في مواجهة العدو الصهيوني وزي ما المجاهدون يرابطون في كثير من بقاع الأرض لأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا المهم علاء الدين القيقباز الأمير الصلجوخ أقطعهم منطقة في مواجهة الروم البيزنطية بعد ما توفي علاء الدين اللي أخذ المسئولية في قيادة المجاهدين لمواجهة الخطر الرومي البيزنطي كان ارتغرل وعصمان ابن ارتغرل طبعا هنتكلم عن عصمان ابن ارتغرل مباشرة دي الشخصية الواحد يعرف ما هي وحدة تولى مسئولية عظيمة عند 24 سنة زي مراد التاني وزي محمد الفتح عند 11 سنة وتولد سنة عند 22 سنة الأسرة دي يعني يجب أن نخضعها للدراسة واستخلاص الدروس والعبر كيف تربت وعلى أي المناهج تربت تربت على مناهج الإسلام مناهج الإسلام التربوية والتعليمية على أيدي العلماء المخلصين الثقات حصلوا شقافة شرعية وسقافة و... سياسية وسقافة اقتصادية وسقافة عسكرية نمازج فزة ولهذا السلسل دولة استمرت ستمائة سنة والسلسل ما تسمى بالدولة العالم في عهد محمد الفاتح وظلت تنمو لغاية عهد مرادة الثالث فنجد الدولة او الارض الاقطاعية التي اقطعت لعثمان ابن ارتغرال كانت لا تتعدى عشر تلاف كيلو متر مربع توفي عثمان وقد امتدت على مساحة ستاشر ألف كيلو متر مربع في عهد مراد التالت أصبح للدولة العثمانية حدودها السياسية تبتد في ثلاث قرات أوروبا وآسيا وأفريقيا على مساحة 23 مليون كيلو مربع إنجاز ضخم تحولات ضخمة التوفيق ده الذي تحقق لهؤلاء الـ الـ الـ الناس أو هؤلاء الرجالات كما قلنا النجوم الذين يفتقدون في الليلة الظلماء الرجال عنه رب العالم من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه ما هي الصفات التي يعني من أجلها استأهلوا فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع عثمان ابن أرثورة المؤسس الدولة العثمانية الصفات التي أهلت فوق لتمكين الله عز وجل لاستخلاف العثمانيين في الأرض والتمكين لدين الإسلام وتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان في كاتب من الكتاب قال يعني تبرير أن ضربة حظ معجزة التي أبرزت بني عثمان وألمعت هذه الشخصيات كالشمس بينما لا يبقى من سلالة الإمارات الأخرى أحد وقال لذلك السببان سبب جغرافي سياسي إن آل عثمان قدر لهم أن يرابطوا في موقع جنوب شرق بحر برمرة في مواجهة الروم البيزنطيين ودي جعلهم دائما في على أهبة الاستعداد والأغزب الأسباب لمواجهة أي عدوان مفاجئة وينموا قدراتهم العسكرية ويحشدوا كل الطاقات السبب الثاني يعني زيان السبب الاول انهم اهل عثمان لمعوا وحققوا الامجاد دي الموقع الجغرافي السياسي العامل الثاني كما يقول هذا المؤرخ ان العثمانيون انجبوا دهاثا متعاقبين كل حاكم تعاقب على العرش فاق من كان قبله بإمكاناته وخصائصه كما تميزوا بالقدر على التخطيط والحركات العسكرية المحسوبة التي كانت تستهدف كل منها هدفا معين هذه حقيقة فيهم فعلا دهاء فيهم عندهم قدر على التخطيط والحركات العسكرية المحسوبة وأنها فعلا كانت تستهدف كل منها هدفا معين وأنهم قاموا بتنظيم أنفسهم في تشكلات جيدة جدا ولقوا رعاية ولقنوا رعاياهم الاعتماد الكبير على أنفسهم يعني أشركوا جماهير الأمة في أن تتحمل مسؤولياتها كل منهم على ثغرة في ناس مسؤولين بالتخطيط العسكري والاستراتيجية مسؤولين عن بناء المساجد وتربية الأمة والدعوة إلى الله وناس مسؤولين عن القضاء وناس مسؤولين عن الإمداتات والتموين والنقد يعني أشركوا الأمة معهم هذه قالوا هذه أحد الأسباب التي ساعدت آل عثمان على تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة هذا يعني يعتبر رجل, رجل عقلاني وشيء طيب أن قال بهذه الأسباب لكن في هناك مؤرخان واحد اسمه أحمد رفيق في موسوعاته التاريخ العام الكبير ومصر أغلو قال أحمد رفيق كان عثمان متدينا للغاية وكان يعلم أن نشر الإسلام وتعميمه واجب مقدس وكان مالكا لفكر سياسي واسع متين ويبنى أسس عثمان دولته, دولته حبا في السلطة وإنما حبا في نشر الإسلام أنا أريد أن نتذكر النموذج الفذ الذي حقق الإنجازات الضخمة لبني الإنسان اللي أحدث التحولات الكبيرة في حياة البشرية وهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم مرسلين لما نتابع لما نزل عليه الوحي من السماء اقرأ, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان معلك اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم وادرك أنه منتدب أنه مكلف من قبل الله عز وجل بإقامة الدين نظاما حياتيا شاملا في أرض الله كلها وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد وتحرير الأوطان ودفع الظلم الواقع على الأمة وتحقيق حقوق الإنسان وكرامة الإنسان ونزل قوة عليه المدتر قم فأنذر انطلق صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه يدعو إلى الله أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحه اللي بيستجيب بيلتقطه ويدعو في أسره ويحلم كتاب ربه وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم البعض الآخر يحض زيد زي بن سبيل يتعلم اللغة علشان يعرف لغة القوم يعرف يتعامل مع الأعداء لأنه كان يرسل رسائل لإمبراطور الروم وملك الفرس وعظيم القرط في مصر بدأ يعلم الأمة ويربيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقاس وعانى صلى الله عليه وسلم من أجل هذه القضية ولما عررت عليه قريش إن أردت مالا جمعنا لك من أموالنا زوجة زوجناك احسن فتاة في القوم فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين وخمر في السر أنا هذا هذه المهمة هي نشر الإسلام وإقامة الدين في مقابل هذا ما فرفته حتى يزيله الله او تنفرط هذه السالفة وانتقل الى المدينة المنورة وبدأت المعاناة والتضحيات وهو ينام على الحصير حتى تتأثر منها جنبه ويمضي الشهر والشهران لا يوقض نار في بيت يا رسول الله سلم ما كانش رسول الله سلم عاوز حاجة من الدنيا ده كان يعني يقول اجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد وخرج من الدنيا ودعه مرهون في, يعني في حاجة أهل بيته وهكذا كان أبو بكر وهكذا كان عمر ابن الخطاب الذي أسقط الإمبراطورية الفارسية والرومانية وجاءت كنوز فارس وقيصر بين يديه فهنا النموذج لأمامنا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه كذلك كما قال المؤرخ أنه عثمان كان يؤمن إيمانا عميقا بأن وظيفته الوحيدة في الحياة هي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقد كان مندفعا بكل حواسه وقواه نحو تحقيق هذا الهدف وده الكلام اللي قاله أحمد رفيق أيضا عثمان كان متدينا للغاية كان يعلم أن نشر الإسلام وتعميمه واجب مقدس وكان مالكا لفكر السياسي وعثماته ولم يؤسس عمان دولته حبا في السلطة وإن حبا في نشر الإسلام ده القضية الكبرى ده الهم الكبير اللي عاشه أهل عثمان عشان كده كانت استراتيجية عثمان والأسرة من بعده أبناء هذه الأمة الأسرة المباركة هي نشر الإسلام مش بس في شبه جزيرة الأنضول كان يريد أن يعبر إلى أوروبا لم يكن قد عبر العثمانيون بعض في عهد محمد الثاني وحهد محمد الفاتح كان يأمل نشر الإسلام في أوروبا كان يأمل أن يصل إلى أسبانيا والبرتغال من الناح من البوابة الشرقية أن يعبر شبه جزيرة الأناظون إلى أسبانيا عشان يدفع الحروب الصليبية عن المسلمين في أسبانيا كانوا يتعرضون لحملة إبادة وتشريط بعد ثمانمائة سنة يعني شوفوا الطلوحات أن يريد أن ينشر الإسلام أن يبلغ غلمة التوحيد لأنه تعلم ودرس أن محمد صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كاره المشيكون تعلم من الرسول صلى الله عليه لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار تعلم من الرسول صلى الله عليه لقد زويت لي الارض ورايت مشرقها ومغربها ان امر امتي لا ما رايت منها تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفتح لنا القسطنطينيه فلنعمل امير واميرها نعمل جيش وذلك الجيش وتعلم في محمد الله عليه وسلم اننا مشرون بفتح الروميه وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم هناك خلافة على منهج النبوه تكون نبوة ما شاء الله فيكم أن تكون آخر الحديث ثم تكون خلافة على منهج النبوة معنى هذا إيه إنها رسالة واضحة ان كل أبناء هذه الأمة مطالبون أن يواصلوا جهادهم لنشر الإسلام وإبلاغ كلمة التوحيد إلى أهل الأرض جميعا مشارقها ومغاربها وإقامة الدين وتطبيق الشرائع وتقوى وإقامة الحدود لإقامة الدين لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلة ذي القضية الكبرى التي عاش من أجلها مش ألع عطمان الصحابة الخلفاء الراشدون التابعون تابعوا التابعين وذي المهمة التي يجب أن نحيا من أجلها مهنة الدعوة إلى الله نشر الإسلام وإقامة الدين وتحقيق عالمية الإنسان قضية نتعيش على هامش حياتنا الآن بنترك ألب الوعاز ونتركها لبعض العلماء هذه مسئولية القادة ومسئولية الأمة كلها والعلماء هكذا كان أهل عثمان كما شاهدنا مع محمد الفاتحة مراد الثاني وهنشاهد عثمان كانت قضيته تعلم في مدرسة الإسلام ما كان من أجل الدنيا ما كان من أجل أن يبقى زعيم أو يبقى قائد لا ما كان حريص على أن يوظف طاقاته وطاقات الأمة لنشر الإسلام لإبلاغ كلمة التوحيد وإزالة العقبات التي تقف بين الأمة وبين نشر الإسلام هل دين بين الأمة وإبلاغ كلمة التوحيد هل دين يحلون بين الأمة وبين الدعوة إلى الله لذلك كان الصدام مع الدولة الروماني… اللي التي كانت لا تسمح بنشر الإسلام على 謝謝، ولا تسمح لأحد أن يعبر إلى أوروبا فشي طبيعي تعلم الدرس ده منين عصمئن لعله قرأ أن الدولة الرومانية البيزنطية حينما كانت تحتل بلاد الشام قتلت خمستاشر داعية إلى الإسلام كان قد ابتعساهم رسول الله محمد وسلم إلى أرض الشام في ظل الاحتلال الرومي دعاء مسالمين قتلهم الروم الميزنطيون في ذات أطلح ليس هذا فحسب بعض الأمراء الغساسين الذين كانوا قد تنصروا أسلامه فقاتلهم الروم الميزنطيون كانوا يطاردون الدعوة إلى الله فكان من الطبيعي أن يدفع هذا العدوان بأن وعدوا الهم استطعتم فكانت فصائل المجاهدين كان أيضا كما قلنا عثمان يأمل في فتح القلسطنطنية بالإضافة إلى تحرير شبه جزيرة الأمانول من الـ الـ الـ الـ الـ الاحتلال الرومي البيزنطي اللي مدعى حوالي أكثر من ألف, ألف سنة تقريبا يبقى إذن قال عثمان عثمان كان يحمل هم الأمة يعني وكان ينصر دين الله امتسال قول الله عز وجل لتؤمنن به ولا تنصرنه نؤمن بالله ونؤمن بمحمد ودين محمد وننصر دين محمد صلى الله عليه وسلم فكان ربنا لازم قال ام تنصر الله ينصركم يثبت أخدامكم خرج لله حياتكم لها لله لنصرة دين الله مش بس كده ده كان بيبن المدارس ويبن الجوامع والعلماء في كل موقع جديد يصل إليه يعلم الناس أمور دينهم ثقافة شرعية وثقافة علمية عشان يتعلموا كيف يديرون الأقطار كيف يخططون كيف يقضون المعارك كيف ينمون الزراعة الصناعة يحققون الاكتفاء الزاكي في الطعام والشرب والسلع الاستراتيجية يعني كانت مهمة عظيمة كان بيرب الناس كيف يتكسمون كيف تكون يدهم العليا ما يحتاجهش لحد لأن يبقى إذن عثمان كان هو وإخوانه يعني عايشين من أجل القضايا الكبرى يبادي الأهداف والغايات التي كانوا يسعى إلى تحقيقها ولما نقول التقويم هل فعلا كانت إجازات تحتاجها الأمة نعم وهكذا كما قلنا نحن الآن في مسيس الحاجة إلى ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والتابعين وما كان يفعله آل عثمان هذه قضية من منقعة تاريخة في صدرية طبعا المهمة هذه التي ونحن نعرض للصفات التي اتصف فيها عثمان شخصيا كشخصية قيادية كان يعني يعاونه بعض فصائل الأمة يعني الأمة نفسها القيادة في قيادة موجودة الكل يلتزم بتوجيهاتها ويتشاور معها لكن كان في جهود فردية أثناء وجود الدولة السلاجق الأتراك والدولة العباسية والدولة الأيوبية وقبل كده الدولة الزنكية والمماليك كانت في جهود جماعية يقوم بها ابناء الأمة برضو لقضية الدعوة إلى الله والمرابطة في السور. لأن الجهاد معناها المرابطة في الصغور يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجار تنجيكم من أعزائي من الأنيم تمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في الله بأموالكم وأنفسكم انا يعني قراءتي في هذا الموضوع كان في في شبه جزيرة الأناطول تلت جماعات تقوم بنصرة الإسلام والمرابطة في الصغور ودعم المجاهدين من هؤلاء جماعة كانت تسمى غزيا روم اي غزاة الروم هم مسلمون لكن موجودين في الارض كان مهاسبة جزيرة الاناظون كانت تسمى ارض الروم سلاجقة الروم كله زي ما كان يعتبر البحر المتوسط بحر الروم وبلاد الشام ارض الروم وفلسين تصور الروم أنهم يعني سيخلدون إلى الأبد وستكون هذه البلاد التي استخ... التي اغتصبوها ملكا لهم عبر التاريخ سكن قول اللهم ملك الملك وتلك القرى أهلكناهم لما ظلوا المهم اسمها غزيا وفي وفيه جماعة أخرى اسمها جماعة الإخيان أي الإخوان ودي زارهم ابن بطوطة في رحلته وذكر عنهم أشياء وجماعة ثالثة اسمها حاجيات الروم حشان ندرك ان القادة والزعماء لهم مهمة والجنب لهم مهمة والشعوب لها مهمة وكلتها تلتقي في خط واحد وتسعى الى تحقيق هدف واحد اقامة الدين ابلاغ مسالة الاسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله حتى يأمن الناس كل الناس على دمائهم وأعراضهم وأوصانهم ومقدساتهم حتى تنكسر شوكة الظالمين حتى لا تكون فتنة ويكون الجين كله لله ضوء بسيط علشان نعرف دعلمنا ايه الدور اللي ممكن يقوم به الأفراد في مواجهات جعم إخوانهم على أرض فلسطين على أرض الصومال وعلى أرض العراق وغيرها وهذه مسؤوليتنا والله والله مسؤوليتنا بين يدي الله عز وجل لا يعذر من ذلك أحد كل على قد رطاقاته والإمكانات وعندنا الحمد لله أبواب الإغاثة لجنة الإغاثة الإنسانية في مصر الحمد لله والجمعية الشرعية وغيرها من البلاد يوجد إغاثة موجودة عشان محدش يبقى له عزر فنعوز أقول هنا الشهد هذه المجاميع التي كانت تساعد في دعم المرابطين بثغور باتجاه الروم غزية روم وهي جماعة اسلامية كانت ترابط على حدود الروم تصدها جماعتهم عن المسلمين منذ العصر العباسي وقد أعطتها هذه المرابطة خبرات في جهاب الروم عمقت فيها انتماءها للإسلام والتزامها بكل ما جاء به الإسلام من نظام وجاء سبحان الله ده هل ممكن تتشكل هذه الجماعات ويسمح بها تبقى فيه إلى جانب إخوانها على أرض فلسطين وعلى أرض الرباط في مواجهة العدوان الصهيوني عن سبيل المثال وغيرها الجماعة الإخيان ألي الإخوان وهم جماعة من أهل الخير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويصاحبون جيوشهم لخدمة الغذاء غازي جاي مسافر من أسيا الوسط من تاجاكستان من كاشغر من, من الشيشان من أستية الجنوبية أي كل ذكرة أرض الإسلام كان حينما يصلوا يجدون من يقوم على خدمتهم ويقدم لهم الطعام ويقدم لهم الشراب وينصحون له كان كما وكان معظم أعضاء هذه الجماعة اللي هم الإخيان أو الإخوان من كبار التجار الذين فخروا أموالهم للخدمات الإسلامية في أرض الجهاد مثل إقامة المساجد والتكاية والخانات والفنادق وكانت لهم في الدولة مكانة عالية ومن هذه الجماعة علماء ممتازون عملوا في نشر الثقافة الإسلامية وحببوا الناس في التمسك بالدين ده جهد شعبي جهد شعبي أبناء الأمة مش القادة والزعماء يتحملون هذه المسئولية فقط أو الجند او الجيش النظامية فقط لا دي الأمة كلها مجيشة ما كانش فيه حدث ما جيش نظامي وفي الناس قاعدين يتفرجوا على الجيش الرسول يشوفوا يهزم او او ينتصر جاء كلها تحت التكليف انفروا خفافا وثقالا كل ينفر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر اخوانه في غزوه تبوك لقتال الروم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وافسكم في سبيل الله استنفر المسلمون في فتح مكه فنفروا سنفر عماد الدين الزنكي الامه صلاح الدين الأمة نور الدين الأمة قطز استنفر الأمة لقتال التطار والمغول وخالنا في 26 رمضان 658 هجرية وكسروا شوكة المغول في يعني الأمة ما كانتش فيه قطاع بيجاهد لنصرة الإسلام ودفع العدوان عن الأمة وتحرير الأوطان وإقامة الدين وجوز نايم قاعد يتصرد ويغني ويركز وكذا لا الأمة كانت أمة جادة ثم تذركوا أن لها رسالة وأن الدنيا دي كسوق ثم انفض ربح فيه الربحون وخسر فيه الخاسرون فهذه المجموعة تانية اللي هي جماعة الإخيان وغزية روم ثم تأجي جماعة أخرى حاجيات روم أي حجاج أرض الروم وكان الجماعة على فقه بالإسلام ومعرفة دقيقة بتشريعات الإسلام وكان هدفها معاونة المسلمين عموما والمجاهدين خصوصا وغير ذلك من الجماعات سبحان الله لأنهم تعلموا في مدرسة الإسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزه ومن خلف الغازيا في أهله بخير فقد غزه أين نحن مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وجه التحديد المصيبة العظيمة التي وقعت على أرض فلسطين وما زال أهلها يعانون والأمة وقف موقف الحصار مفروض عليهم ولا تحرك ساكنا ويعانون ولا أحد يحرك ساكنا مش لي مهمتنا قال عثمان صفحت من التاريخ اقراءوا التاريخ ففيه العبر ظل قوم لا يدرون الخبر من وعد تاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره إذن عثمان ابن أرطغرل كان حريصا على تحديد الأهداف والغيات كان حريصا على تحقيق هذه الأهداف وكان يعاونه في ذلك قطاع كبير من ابناء هذه الأمة ما هي الصفات التي كان يتصف بها هذا الأمير اللي هو الأمير علاء, الأمير علاء الدين عثمان ابن أرثغران حقيقة فيه من أمرض صفاته رحمة الله عليه الشجاعة والحكمة والإخلاص وأيضا الصبر لأن الرباط يحتاجوا إلى الصبر والمرابطة في سهور بمواجهات العدو يحتاجوا إلى الصبر وخاصة عند فتح مدينة بورسة حصرها بعدة سنوات وأيضا يبدو كمان الخلق الرفيع دماسة الخلق البشاشة الوجه الرحمة المواد الرفق أيضا يعني العدل حرص على رفع الظلم الواقع أعرف أن الأمة التي يقع فيها ظلم لا يمكن أن تنصر لأن ربنا للوعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخرف الذين قبلهم وأن يمكننا لهم ديهم لا زر تدهم ولا بعد خوفهم أمن الشرط يعبدونها للا يشكرون مختلع العبودية العدل أنت قيب العدل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاغ القربة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناتεί لأهل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاغ الورق الع... ربنا يقيم الدولة العادلة ولا الظالمة ويهلك الظالمة ولسمة مسلمة ظلم تلك القرى أهلكنا وتلك القرى أهلكنا ولم ظلوا وجعلنا المالك المعودة لما تولى القضاء في مدينة قرى حصار فتحت مدينة اسمها قرى حصار وأسند أرطورا إلى ابنه عثمان ولاية القضاء فاحتكم إليه أحد البيزنطيين رفع قضية على مسلم سنة 684 هجري فحكم عثمان ابن ارتغرل للنصراني البيزنطي على المسلم حكم له فقال له البيزنطي كيف تحكم ايها الامير لصالحي وانا على غير دينك انا نصراني انت مسلم كيف تحكم لي فاجاب عثمان بل كيف لا أحكم لصالحك والله الذي نعبده والله والله الذي نعبده يقول لنا إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بإذن ناس أن تحكموا بالعجل أيضا الوفاء كان شديد الاهتمام بالوفاء بالعهود كان حديث على التجرب في فتوحاته كما قلنا قال عثمان رحمة الله عليه كان رفيقا بأهل الكتاب يعني أعطاه حقوق المواطنة الكاملة أمنهم على كنائسهم على بيعهم يعني على تجارتهم فتح لهم السبل أمام التعلم أمام بعد الإسلام الانضمام إلى الجيش وأن يصلوا إلى أعلى مناصب الدولة يعني أصبح جزء من النسيج الاجتماعي للدولة ما قالش أنتم بيزنطيون أنتم أصلا كنتم أبدا فقالك سبحان الله رفعهم إلى مرتبة الغالب بعد أن أسلبوا لله رب العالمين هذا يحتاج للأفصيل ولكن عثمان رحمة الله عليه ما كانش بينطلق من يعني خطط كده يعني عشوائية كان عنده استراتيجيات سابتة لها أهداف ولها غايات ولها اليات. في القيام بالأداف التي حققناها أو التي تحدثنا عنها وكان حريصا رحمة الله عليه أن يوجه هذه الـ الـ الـ الـ الـ الواجبات والخطط إلى الناس لكي يدرسوها ويتأملوها ونلمح هذا في رسالة وجهها عثمان رحمة الله عليه إلى ولده وهو على فرش الموت يعني عثمان الذي كانت حياته كلها جهاد ودعوه في سبيل الله ما كانش بيقوم بهذا الجهد الوحدي كما قلنا كان يحيط به مجموعة من المشرفين والأمراء والقادة في التقطيط الإذاري والتنفيذ إلى آخر لكن الوصية بتاعك دي بتاعكش لنا فهم وعي كبير وهو على رشه الموت قال تلك الوصية فيها دلالة حضارية ومنهجية شرعية صارت عليها الدولة العثمانية فيما بعد ده الخط اللي صارت فيه الدولة العثمانية وممكن بعد كده فيه لقاء آخر نتذكر أنا هذكر كم لمحة وننتقل إلى الخريطة على الشيء نبين بعض المسائل وعلى أن يكون لنا لقاء آخر نناقش فيه وصية عثمان ابن أرطورل التي طبع خطوط العديدة للاستراتيجية التي قام بتنفيذها بتنفيذها آل عثمان على مدار ستمائة سنة وحققوا الإنجازات الضخمة والتحول الخطير في حياة الأم قال عثمان في وصيته يا بني إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر بالله رب العالمين وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء المسلمين علماء الدين موئلة يا بني أحط من أحاطك بالإعزاز وأنعم على الجنود ولا يغرنك الشيطان بجندك وبنالك وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة يا بني إنك سعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين وأن بالجهاد يعم نور دين كل الأفاق فتحدث مرضاة الله تعالى لم يقوم الدين وتطبق شرائه ربنا يرضى عننا أما من أعرض عن ذكري فأن له معيشة ضنكة وقال عثمان يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت وهذا يا ولدي ما أنت له حل أرقف لحظات وبعد ننتقل إلى احنا لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم او سيطرة افراد سنقف عندها ولكن اشير الى البداية لدولة الدولة العثمانية هنا شبه جزيرة الاناظول ليترك حاليا هنا البحر الابيض المتوسط دساحل الشام هنا قبرص هنا بحر مرمرة هنا العبور إلى البلقان هنا هذه النقطة اللي هي جنوب شرق مرمرة كانت عشرة آلاف كيلو المنطقة التي كان يرابط فيها العثمانيون في مواجهة البيزنطيين هذه المنطقة أيضا ما شايفين إمارات عثمانية عمارات تركية لسلاجقة الروم الذين تفككوا وظلوا يتنحرون مع بعضهم البعض عند وفاة عثمان رحمه الله هذه هي الحدود السياسية التي كانت عليها الدولة العثمانية مرة أخرى البحر الأبوة متوسط شبه جزيرة ننظر البحر الأسود هنا شبه جزيرة القرن فوق هنا بحر مرمرة هنا العبور إلى أوروبا هذه المنطقة التي امتد إليها ملك العثمانيين على عهد عثمان هذه خريطة تبين بقى الحدود السياسية التي حدثت ووقعت مراد الثاني والد محمد الفاتح شوف حدودها السياسية امتدت شبه جزيرة الاناظول هنا والبحر الاسود وشبه جزيرة القرم فوق وهنا شبه جزيرة البلقان رومانيا المجر هنا شبه بلاد اليونان هنا البانيا هنا تراقيا هنا صربيا وكسوفا هنا البحر الإيدرياتيك هنا شبه الجزيرة الإيطالية حيث كانت هنا قوات عثمانية تنتظر عبور محمد الفاتح لفتح رومية ولكن الله سبحانه وتعالى قدر وشاء أن يموت محمد الفاتح قبل أن يحقق الهدف ولكن الأعمال, الأعمال بالنيات ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لمحمد الفاتح نية أو حرصه على فتح القسطنطينية على فتح رمية أيها المشاهد الكريم مرة أخرى أذكر أن العثمانيين ما خرجوا للدنيا ما كانت همتهم والجود التي بدلوها يبتغون بها عربا زائلا إنما كانوا يعلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته